فكم ذا أنت مخدوع وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى أبا بكر دعوتك لو أجبتا إلى ما فيه حظك لو عقلتا إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرتا ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك السبيل إذا ضللتا وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريتا ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبتا هو العضب المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من أردتا وكنز لا تخاف عليه للصن خفيف الحمل يوجد حيث كنتا يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شدتا فلو قد ذقت من حلواه طعما لاثرت التعلم واجتهتا ولم يشغلك عنه هوا مطاع ولا دنيا بزخر فيها فتنتا ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا خدر بزينتها كلفتا فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت ولا شربتا فواضبه وخذ بالجد فيه فإن اعطاك الله انتفعتا وإن أعطيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد علمتا فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملتا فرأس العلم تقوى الله حقا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 وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمتا ستجني من ثمار العجز جهلا وتصور في العيون إذا كبرتا وتفقد إن جهلت وأنت باق وتوجد إن علمت ولو فقدتا وتذكر قولتي لك بعد حين إذا حقا بها يوما عملتا وإن أهملتها ونبذت نصحا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 فما بالبطل تدرك ما طلبتا ولا تختل بمالك ولها عنه فليس المال إلا ما علمت وليس لجاهل في الناس مغنن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 وبينهما بنص الوحي بول ستعلمه اذا طه قراتا لئن رفع الغني لواء مال لانت لواء علمك قد رفعتا لئن جلس الغني على الحشايا لانت على الكواكب قد جلستا وان ركب الجياد مسومات لانت مناهج التقوى ركبتا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 وان راعيته قولا وفعلا وتاجرت الاله به ربحتا فليست هذه الدنيا بشيء تسوؤك حقبه وتسر وقتا وغايتها اذا فكرت فيها كفيئك او كحلمك اذ حلمتا سجنت بها وانت لها محب فكيف تحب ما فيه سجنتا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 وإن هدمت فزدها أَنْتَ هدما وحصن أَمْرَ دينك ما استطعتا ولا تحزن على ما فات منها مَا ما أنت في أخراك بزتا فليس بنافع ما نلت منها من الفاني إذا الباقي حرمتا ولا تضحك مع السفهاء يوما فإنك سوف تبكي إن ضحكتا ومن لك بالسرور وأنت رهن وما تدري أتفدى أم غللتا وسل من ربك التوفيق فيها واخلص في السؤال إذا سألتا ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذنه لذنبتا ولازم بابه قرعا عساه سيفتح بابه لك إن قرعتا وأكثر ذكره في الأرض دابا لتذكر في السماء إذا ذكرتا ولا تقول الصبا فيه امتهال وفكر كم صغير قد دفنتا وقل يا ناصحي بل أنت أولى بنصحك لو بعقلك قد نظرتا تقطعني على التفريط لوما وبالتفريط دهرك قد قطعتا وفي صغري تخوفني المنايا وما تدري بحالك حيث شختا وكنت مع الصبا أهدا سبيلا فما لك بعد شيبك قد نكفتا وها انا لم اخذ بحر الخطايا كما قد خضته حتى غرقتا ولم اشرب حميا ام دفر وانت شربتها حتى سكرتا ولم انشا بعصر فيه نفع وانت نشأت فيه ومن انتفعتا ولم احلل بواد فيه ظلم وانت حللت فيه وانتهكتا لقد صاحبت أعلاما كبارا ولم ارك اقتديت بمن صحبتا وناداك الكتاب فلم تجبه ونبهك المشيب فمن تبهتا ويقبح بالفتا فعل التصابي وأقبح منه شيخ قد تفتا ونفسك ذم لا تذم سواها لعيب فهي أجدر من ذممت وأنت أحق بالتفنيد مني ولو كنت النبي لما نطقتا فلو بكت الدما عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنتا ومن لك بالأمان وأنت عبد أمرت فمأت مرت ولا أطعتا فقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنتا وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمتا رجعت القهقرى وخبطت عشوا لعمرك لو وصلت لما رجعتا ولو وافيت ربك دون ذنب ونوقشت الحساب إذا هلكت ولم يظلمك في عمل ولكن عسير أن تقوم بما حملتا ولو قد جئت يوم الحشر فردا وأبصرت المنازل فيه شتى لأعظمت الندامة فيه نهفا على ما في حياتك قد أضعتا تفر من الهجير وتتقيه فهلا من جهنم قد فررتا ولست تطيق أهونها عذابا ولو كنت الحديد بها لذبتا ولا تنكر فإن الأمر جد وليس كما حسبت ولا ظننتا ابا بكر كشفت أقل عيبي وأكثره ومعظمه سترتا فقل ما شئت في من المخازي وضاعفها فانك قد صدقتا ومهما عبت لي فلفرط علمي بباطنه كانك قد مدحتا فلا ترضى المعايب فهي عار عظيم يورث المحبوب مقتا ويهوي بالوجيه من الثريا ويبدنه مكان الفوق تحتا كما الطاعات تبدلك الدراري وتجعلك القريب وإن بعدتا وتنشر عنك في الدنيا جميلا وتلقى البر فيها حيث شئتا وتمشي في مناكبها عزيزا وتجني الحمد فيما قد غرستا وأنت الآن لم تعرف بعيب ولا دنس ثوبك مذن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 فخف أبناء جنسك واخش منهم كما تخشى الضراغم والسبنتا وخالقهم وزايلهم حذارا وكن كالسامري إذا نمستا وإن جهلوا عليك فقل سلام لعلك سوف تسلم إن فعلتا ومن لك بالسلامة في زمان تنال العصم إلا إن عصمتا ولا تلبث بحي فيه ضيم يميت القلب إلا إن كبلتا وغرب فاتغرب فيه خير وشرق إن بريقك قد شرقتا فليس الزهد في الدنيا خمولا لأنت بها الأمير إذا زهدتا ولو فوق الأمير تكون فيها سموا أرتفاعا كنت انت وان فارقتها وخرجت منها الى دار السلام فقد سلمتا وان اكرمتها ونظرت فيها لاكرام فنفسك قد اهنتا جمعت لك النصائح فامتثلها حياتك فهي افضل ما امتثلتا وطولت العتاب وزدت فيه لأنك في البطالة قد اطلتا ولا يغررك تقصيري وسهوي وخذ بوصيتي لك إن رشدتا وقد أردفتها تسعا حسانا وكانت قبل ذا مئه وستا وصل على تمام الرسل ربي وعترته الكريمة ما ذكرتا